طاسين <تصفيق> تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ ع نفسك ألا يكون مؤمن إن شئت نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين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 باء ما كانوا به يستهزئون، أ ولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك ل آ ي ة ت وما كان أكثرهم مؤمنين. وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أ َ ن َِّ ت ِ ل قَوْمَ ا ل ظ ف َ ا ل ِ ن َ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أ َ د َ ا َ ي َ ت ق ُ و ن َ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن ي ُ ك َ ذ ِّ ب ُ و ن ويطيق ص د ر ي ولا يطلق لساني ف َ ر س ل إلها ى ر و ن ولهم علي ذنب ف أ خ ا ف أن يقتلون. قال كلا فذهب بآياتنا إن معكم مستمعون. قال كلا فذهب بآياتنا إن معكم مستمعون. فأتيا فرعون ف ق و ل إن رسول ربك أن أرسل معنا بني إسرائيل فأتيا فرعون ف ق و ل ا إن ا رسول رب العالمين أن أرسل معنابا ن إسرائيل قال ألم نربك فينا ولد ي ا و ل ب ث ت فينا من عمرك س ن ي ن وفعلت فعلتك التي فعلت و ن ت من الكافرين قال فعلتها إذا و أ َ ن َ ا مِنَ ا ل ْ ا ل ي ن ف َ ف َ ر ت ُ م ِ ن ك ُ م ْ لَمَّا خ ف ت ُ ك ُ م ْ ف و َ ه َ ب ل ر َ ب ّ ي ح ك م ً ا ف َ و َ ه َ ب ل ر َ ب ّ ي ح ُ ك م ا و َ ج ع ل ن ي مِنَ ا ل م ُ ر س َ ل ي ن و َ ت ل ك َ ن ع م َ ة ٌ ت َ م ن ه َ ا ع َ ل ي أَنْعَبَّتَ ب َ ن ي إ س ر ا ئ ي ل قال ف ا ل ر ع و ن وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إِن كُنتُم م ُ ق ن ِ ي ن َ قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أُرسل إليكم لمجنون والرب المشرق والمغرب وما بينهما إ ن َ ه ُ م ََ ك ا ل ت م تعقلون؟ قال لئن ا ت خ ذ ت إ ل ه ا غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولا جئتك بشيء مبين. قال فأت به إِن كنتم ِ ن الصادقين. قال فأت به إِن كنتم ِ ن الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان. نزع يده فهذا ه ي ب ي ء ل ل ن ا ظ ر ي ن قال للملائ حوله إن هذا لساحر عليم.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 تمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أ ِ ن لنا لا أجر إن لنا لا أجر إلا كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقو ما أنتم القون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزت فرعون وقالوا بعزت فرعون إن لنحن ا ل ظ ا ل ب و ن فألقى موسى عصاه فإذا ي ت ل ق ط َ ف مَا ي َ أ ف ك و ن ف أ ل ق ي ا ل س ح ر َ ة ُ س ا ج د ي ن ق ط ا ل و ا آ م َ ا ب ر َ ب ّ ا ل ع ا ل م ِ ي ن ر َ ب ّ م و س ى و ه ا ر و ن ق ا ل َ م ن ت ُ م ل ه ا ل م ن َ ت ُ م ل َ ه ق ب ل َ أ ن آ ذ َ ن َ ل ك م إِن, آذن لكم. إن لكبِيرُكُم الَّذِي علَّمَكُم السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ل َ أ ق َ ط ع َ ن َّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خ ِ ل ا ف ٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا لا ط َ ي ر َ قَالُوا لا ط َ ي ر َ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ إِن ن ط م ع و ا أَن ي َ غ ْ ف ِ ر ل َ ن ا ر َ ب ّ ن َ ا خ ط ا ي ا ن َ ا ك ُ ن َ ا أ َ و ل َ ى ا ل م ُ ؤ م ن ي ن و َ أ و ح ي َ ن ا إ ل ى م و س َ ى أَن أ س ْ ر ي ب ع ب ا د ي إ ن ك ُ م م ُ ت َ ب ع و ن ف َ أ ر س َ ل َ ف ر ع و ن ف ي ا ل م َ د ا ئ ن ح ا ش ر ي ن َ إ ِ ن ه ا أ ُ ل ا ء إ ل شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز و م َ ا م كريم كذلك و أ و ض ْ ن ا ه ب ا ل ن ي اتبعهم و مشرقين فلما ترى الجمعان فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن ا لم د ر ك و ن قال كلا قال كلا رب سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر ف ف ل ق فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر ف ل ق فكان كل فرقك ا ل ط ا و د العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأجينا ن موسى ومنعه أجمعين ثم أقرقن الآخرين إن في ذلك ل آية إن في ذلك ل آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم ن ُ و َ ع ي ه ِ م ْ ن َ ب َ ا ِ ب َ ر َ ا ه ِ م إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أ َ ص ْ ل َ م ا فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ ي َ ف ْ ع َ ع ُ و ن َ ك ُ م ْ أَوْ ي َ ظ ُ ر ُ و ن َ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا أَبَا نَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قال فرأيتم ك ن ت م تعبدون آتوم و آ ب ا ك م الأقدمون فإنهم عدولي فإنهم عدولي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين و ا ل ذ ي هو يطعمني ويسبين وإذا مرضت فهو يشفين والذين م ي ت ن ي ثم يحيين و ا ل ذ ي أ ط م ع ا أن يغفر لي خطيئة يوم الدين و ا ل ذ ي أ ط م ع ا أن يغفر لي خطيئة يوم الدين ر ب ه ب ل ي حكمة وألحقني بالصالحين وجعلني ن صديق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضال. ل ا ت ُ خ ز ن ي ي و م ي ُ ب ع ث و ن َ ي و م ل ا ي ن ف ع ع ا ل و َ ل ا ب َ ن و ن إ ل َّ ا مَنْ أَتَى ا ل ل ه ب ق َ ل ب س َ ل ي م و َ ر ز ل َ ة ا ل ج َ ن َّ ة ل ل م ُ ت ق ي ن و َ ب ُ ر ز َ ة ا ل ج ح ي م ل ل غ ا و ي ن و َ ق ي ل َ ل َ ه ُ م ت أ ب ي و ن َ م َ ا ك ُ ن ا ت ُ م ت َ ع ب د و ن َ م ِ ن د و ن ا ل ل ه ه ل ي ن ص ُ ر و ن َ ك م ْ أَوْ ي َ ن ْ ه ف َ ك و ب ف ك ِ ب ُ ف ي ه ا ه ُ م ا ل غ ا َ و ن ف ك ب ك ِ ب ا ف ي ه ا ه ُ م و ا ل غ ا و ن و َ ج ُ ن و د إ ب ل ي س َ ج م ع و ن ق ا ل و ا ه ُ م ف ي ه ا ي َ خ ت ص م و ن ت َ ا ل ل ه ِ إ ن ك ُ ن ا ل ف ِ ي ض َ ل ا ل م ب ي ن إ ذ ْ س و ي ك م ب ر َ ب ّ ا ل ع ا ل م ي ن و م ا أ ض َ ل ن ا إ ل َّ ا ا ل م ج ر م و ن ف م ا ل ن ا م ِ ن ش ا ف ع ي ن و َ ل ا ص د ي ق ح م ي ن فَلَوْ أَن لَّنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إ ِ ن فِي ذَلِكَ ل َ ي َ و ََ م ا كَانَ أ َ ك ْ ث َ ر ُ ه ُ م مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ق َ و ُْ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ إ ِ ط ْ ل لَهُمْ أ َ خ ُ و ه ُ م ْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُ إن أ ج ر ي إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون ق ا ل و ن من لك واتبعك ا ل أ غ ض ل و ن قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين ق ا ل و ل ئ إن لم تأت هي نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومك يكذبون تفتح بيني وبينهم فتحة ج ن ي ومن م ع ي من المؤمنين فأجيناه ومن معه في الفلك. فالجينا هو ممّعه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك له والعزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين إطالة ذ لهم أخوهم هود ألا تتتقون؟ كذبت عاد المرسلين إطالة لهم أخوهم هود ألا لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أ ج ر ي إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آ ي ة ت ع ب ث و ن وتتخذون م ص ا ن عل علكم تخلدون وإذا ب ط ش ت م ب ط ش ت م جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذين أمد بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إن ي ا خ ا ف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواه علينا وعطت أم لم تكن من ا ل و ا ع ظ ي ن إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم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 وعيون وزروع ونخل يطلعها ضيم و ت ن ح ت و ن من الجبال بيوتا فارين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعون أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما سحرين ما آتى إلا بشر مثلنا ف أ ت ي بآية ك ن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها ش ر ب و ل ك م شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقرها فأصبحوا ن ا د م ي ن فأخذهم العذاب إن في ذلك ل آ ي ا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز رحيم كذبت قوم لوط المرسلين إِذْ طالَ لَهُمْ أ َ خ ُ و ه ُ م ْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ و َ أ َ ط ِ ي ع ُ و ن وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إ ِ ن أ َ ج ْ ر ِ ي َ ا ِ ا ل َّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أ َ ت َ أ ْ ت ُ و ن َ ا ل ْ ك ُ ر ا ن َ مِنَ الْعَالَمِينَ وتدرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بلآ أ ق و م عادون قالوا لإن لم ت ن ت هي لو ط ل ت ك و ن ن من المخرجين قال إني لعملكم من ا ل ق ا ل ي ن قال إني لعملكم من ا ل ق ا ل ي ن رب نجني وأهل م ما يعملون فألف نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في القابر ي ن ثم دمغنا الآخرين و أ م ط ر ن ا علي مطرا فساء مطر ف س ا َ مطر المهدرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتتقون إذ قال لهم شعيب ألا ت ت ق و ن إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين أ و ف و ا ل ك ي ل ولا تكونوا من المفسرين و ز ن و ا بالقصص المستقيم ولا تبخس الناس أ ش ي ا ء ه م ولا تعثو ا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم و ل ج ب ل ة الأولين قالوا إنما أنت من ا ل م ُ س َ ح َ ر ي ن وما أنت إلا شَمْ م ث ُ ن ا وإن ظ ن ُّ ك َ لَمِنَ الكاذِبين ف َ أ س ْ ق ِ ط ْ عَلَيْنَا ك ِ س َ ف َ م مِنَ السَّمَاءِ ك َُّ ا تَمِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ف َ ك َ ذ َ ب ُ و ه ُ ف َ أ َ خ َ ذ َ ه ُ م عَذَابُ يَوْمِ ا ل ْ ض ُ ل ل َ ة ِ إِنَّهُ كَانَ ع َ ذ َ ا ب يَوْمٌ ع َ ظ ِ ي م إ ِ ن فِي ذَلِكَ ل َ آ ي َ ة وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم م ُ ؤ م ن ي ن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 وإنه لتنزل رب العالمين نزل به الرّوح الأمين على قلبك لتكون من ا ل م ُ ذ ِ ر ي ن ب ن س ا ل ٍ عربٍ مُبين وإنه لفي زبور الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزل ن ا ه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنون ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يرو العذاب ا ل أ ل ي م فيأتيه ب غ ت ه وهم لا يشعرون أ ف َ ب ع ذ ا ب ِ ن َ ا ي س ت ع ج ل و ن فيأتيه ب غ ت ه وهم لا يشعرون ف ي ق و ل و ا هل نحن م ن ظ ر و ن أ َ ف َ ب ع ذ ا ب ِ ن َ ا ي س ت ع ج ل و ن أ ف َ ر أ ي ت َ إ م َّ ت ع ن ا ه ُ م س ن ي ن ث م ج َ ا ء ه ُ م م ا ك ا ن ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا وما أهلكنا من قرية إلا لها مذرون ذكرا وما كنا َ ا ل م ي ن وما تنزلت به الشياطين وما يبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن ا ل س م ع لمعزورونَ فلا تدعوا مع الله إ ل ه ّ ا آخرَ فتكون من ا ل م ُ ع ذ ب ي ن َ و آ ذ ِ ر عشيرتكَ الأقربينَ ا خ ف ِ ض جناحَكَ لمن ا ت ب ع ك َ من ا ل م ُ ؤ م ن ي ن فإن عصوكَ فقر إن ب ر ي ء مما تعمدُ توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم و ت ق ل ب ك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على م ن تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أ ف ا ك أثيم نلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم ا ل غ ا و ن ألم تر أنهم في كل وادي ه ي م و ن وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيرا وذكر الله ك ث ي ر ا واتصر من بعد ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ك َ ف َ ه ُ أَيَّامٌ وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ ق َ ل ْ ب ِ ه ي َ ط ل ِ ب ُ